قال لا للشيطان الرديم لله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك وان تكن كصاحب الحوت اذ فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن الذين كفروا لا يذلقونك بأبصار بصارهم لما لَمَّا ذكر ويقولون إنه ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام يوشون بالله I'm not the you <laughs> ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه موسیقی من <تصفيق> عهوسا ويطلع عليك بآيات من صب وحقوا من قوارير قوار تقول أثبته نقول un mm -hmm. فَلَمَّ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزَّرَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَّرَ فَإِن إنما مع العسر يسر انما مع ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أنزلنا فِي لَيْلَةِ القدر. قم بمن طول بسم الله الرحمن الرحيم القدر ليلة القدر ليلن تلقى القدر خير